ومن بري على حوضي ورواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن عبيد الله بن عمر وأخرجه البخاري أيضا من حديث مالك كلاهما عن خبيب بن عبد الرحمن به طريق اخرى عنه رضي الله عنه قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينه وبينهم فقال هلما فقلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهطرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا على أدبارهم القهطرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم انفرد به البخاري طريق أخرى عنه رضي الله عنه قال مسلم حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أذودنا عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله طريق أخرى عنه رضي الله عنه قال مسلم حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان الفزاري عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء هذا لفظه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين قوله تريدون علي غرا محجلين من اثار الورو الغره تكون في الوجه ومعنى ذلك انه يكون علامتهم على علامت هذه الامه ظاهرة وقوله من اثار الوضوء يقتضي ان الوضوء أنه من خصائص هذه الامه وقد جاء ما يدل على انه لغيرها كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وكان بما الذين قبلنا ما يتطهرون بالتراب لا بد من الماء. فمعنى ذلك أنهم يتظهرون فيكون هذه ليست من أجل أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وإنما التعجيل والغرة تكون خصيصة لهذه الأمة علامة تعرف بها وما ذكر أنه كلما يأتي زمرة يحول بينه وبينها رجل ثم يقول هل امه فاقول الى اين فيقول الى النار والله ثم اقول ما شانهم فيقول ما زالوا مرتدين بعد كالقهقراء يعني انهم تركوا دين الله وهذا ظاهر جدا في الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كما سبق أن العرب كلهم ارتدوا لأنه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته السنة التاسعة دخلت جزيرة العرب كلها في الدين ولهذا سميت تلك السنة سنة الوفود والوفود معناه أن كل قبيلة ترسل وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه بأنها دخلت في الإسلام فليسوا صحابه لأن الصحابي هو الذي يشاهد النبي مؤمنا به ويموت على ذلك أما هؤلاء ليسوا صحابه فلما توفي ارتدوا كلهم إلا ثلاثة البلدان التي هي المدينة ومكة والطائف هؤلاء بقوا على إسلامهم وتبتهم الله وأما بقية الناس ارتدوا وصاروا يقاتلون الصحابة وكل قبيلة صار فيها نبي تقريبا تنبع مثلا بنو أسد وليس أسد وإنما هذه قبيلة كانت في نجد انقرضت لا وجود لها اليوم إلا إذا كانت نزحت إلى بلاد أخرى وبقي منها بقايا تنبأ فيهم طليحها الأسدي رجل منهم فاتبعوه فصاروا يقاتلون معه ف خرجت لهم الصحابة في قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه فقاتلوهم وهو الذي طليحه هو الذي قتل عكاشة بن محصن الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك من السبعين الألف الذين يسبقون إلى الجنة لأنه انهزم، هزم فتبعه عكاشا وقال عيب عليك الهنزة فرجع عليه فقتله ثم طليح أسلم فيما بعد وقتل في قتال الصحابة للفرس قتل شهيدا وكذلك بن حنيفة اتبعوا مسير مع الكذاب وقاتلهم الصحابة قتالا شديدا ويقول كثير من المفسرين هم الذين عناهم الله بقوله قل للمخلفين من العراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وقيل إنه غيرهم الله أعلم وكذلك أهل اليمن اتبعوا الأسود الأنسي و تميم اتبعوا امراه تنبأت فيهم وهي سجاح صنعت نبيه فاتبعوها وهكذا اكثرهم مات على هذه الطريقه نسال الله اما مقتولا واما مدبرا منتكسا على وجهه فلهذا لا يريدون حوض رسول الله و يذهب بهم الى النار بانهم ارتدوا أما الذي يزعم أن الصحابة أنهم ارتدوا فهذا كذب الصحابة لم يرتد منهم رجل بل ثبتهم الله وهم الذين قاتلوا الناس حتى دخلوا في دين الله يفواج بعدما خرجوا منه نعم والغرة تكون في الوجه كما هو معلوم أما التحجيل فهو في الرجلين نعم طريق اخرى عنه رضي الله عنه اخرجه مسلم من حديث اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن ابي ريرة رضي الله عنه به طريق اخرى عنه رضي الله عنه روى الحافظ الضياء في حديث يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا ابراهيم بن ابي اسيد عن جده عن ابي ريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنا هلكت فإني فرطكم على الحوض. قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذهر. بياضه بياض اللبن وهو أحلى من العسل والسكر آنيته مثل نجوم السماء من ورد علي شرب ومن شرب منه لم يضمأ أبدا وإياكم أن ترد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول بعدا وسحطا لمن بدل بعدي ثم قال الحافظ الضياء إذا قال إنهم من أمتي لأنه كما سبق يعرف متى بما يعرفه الله جل وعلا بهم يعرفهم يعرفه إياهم بالعلامات التي يعرفها وهذه المعرفة لا بد تكون عن قرب ولهذا في حديث ابن عباس اشتبه الأمر لما رأى بني إسرائيل ظن أنه أمته فقيل له, فقيل له هذا موسى وقومه هذا يدلنا على أن بني إسرائيل كثيرون الذين اتبعوا موسى فيهم كثرة ولكن هذه الأمة أكثر نعم ثم قال الحافظ الضياء لا أعلم أني سمعت بلفظ السكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث قلت بلا قد ورد لفظ السكر في حديث إن رواه البيهقي في باب الوليمة والنثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر عقدا فأتي بأطباق اللوز والسكر فنثر فجعل يخاطفهم ويخاطفونه الحديث بتمامه وهو غريب جدا قال طريق أخرى عنه رضي الله عنه قال البخاري وقال أحمد بن شبيب بن سعد الحطي قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض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 عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله تعليق ولم أرى أحدا أسنده في شيء من هذه الوجوه عن أبي هريرة إلا أن البخاري قال بعد هذا حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب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 وغيره عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن كلثوم إمام مسجد بني قشير عن الفطو بن عيسى عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كأني بكم صادرين على الحوض يلقى الرجل الرجل فيقول أشربت فيقول نعم ويلقى الرجل الرجل فيقول أشربت فيقول لا وعطشاه رواية أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكه عن, عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوب حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم فكان ابن فكان ابن أبي ملئك يقول اللهم إن نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنا عن ديننا ورواه مسلم عن أبي داوود بن عمرو عن نافع بن عمر عن ابن أبي ملئك عن أسماء مثله رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين عن الكوثر فقالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنة حافتاه در مجوف عليه من الآنية عدد النجوم ورواه البخاري عن خالد بن يزيد الكاهلي عن إسرائيل واستشهد برواية مطرف وقال مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم فوالله ليقتطعنا دون رجال لنا أي رب مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم إن به مسلم رواية أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قال مسلم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر وهو ابن الحارث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 تمشطني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجاريه استاخري عني فقالت انما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت اني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لكم فرط على الحوض فاياي لا يأتين احدكم يذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فبما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا ثم رواه مسلم والنسائي من حديث أفلح ابن سعيد عن عبد الله بن رافع عنها رواية أخ لزيد بن أرقم قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عبد الله بن بريدة أنه قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض فحدثه به حديثا مونقا فأعجبه فقال له سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن حدثنيه اخي فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواتره صفة هذا الحوض العظيم والمورد الكريم الممدد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو شد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج واحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيره شهر وفي بعض الأحاديث المتقدمة أن كل ما له في زيادة واتساع وأنه ينبت في حاله أي في طينه من المسك وأن رابه من اللؤلؤ وأنه ينبت على جوانبه قضبان الذهب ويثمر الوان الجواهر فسبحان الله الخالق الذي لا يعجزه شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ذكر أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أعظمها وأجلها وأكثرها واردا جعلنا الله تعالى من وراده وسقانا منه شربة لا نظمأ بعدها ونعوذ بالله سبحانه أن نذاد عنه قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الأهوال حدثنا محمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم. إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن آنيته عدد النجوم وكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل ومنهم من لا يأتيه أحد فيقال لقد بلغت واني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة يعني و... يقول ذلك النبي ذلك النبي الذي يأتي وحده يقول قد بلغت يعني بلغمته ولم يستبعوه ولم يؤمن به أحد فلهذا يكون وحده وهذا دليل واضح على أن لا يشرب من الحوض إلا المؤمنون وأن كل أمة تحشر وحدها تأتي وحدها مع نبيها وأول ما يقضى بين الأمم هذه الأمة وهي أيضا تتميز على الأمم كما سبب أنها تكون برطوة فوق الأمم تقدم وقد جاء أنها أن الأمم يقولون هذه كادت تكون أنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأولون والآخرون بيد أنهم اوتوا الكتاب قبلنا فالأولون يعني في القضاء والآخرون يعني في الوجود فهم فهذه الأمة هي أفضل الأمم ولهذا يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت الناس وأول من يدخل في هذه الخيرية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين قاموا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الدين وهم الوساطة بيننا وبين نبينا الذين بلغون دين ربنا ودعوا إلى هذا الدين حتى دخل الناس فيه من جميع الامم وجاهدوا في الله سبيل الله حتى وصلوا إلى حدود الصين ووصلوا إلى البحر الأطلسي غربا وقال أحدهم الله لو أعلم أن وراء هذا البحر من يقاتل لتجشمت ذلك فأتصور أن هذا هو آخر الأرض فالمقصود أن هذه الأمة غلبت الأمم كمية وكيفية فالكمية الكثرة والكيفية الصفات التي اتصفوا بها وتميز بها عن الأمم هذا كله لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يتبعوه فقد يكونوا الأشر أشر من, من غيرهم لانه من عصى أفضل الرسل وجانب أفضل الكتب يستحق من العذاب الشيء العظيم الذي يكون فوق ما يكون لمن لا يكون بهذه الصفة وهم شهداء على الناس يعني هذه الأمة شهداء على الأمم قال الله جل وعلا وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يدعو آدم نوح فيقول هل بلغت فيقول نعم يا رب فيسأل قوم هل بلغكم نوح فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقول جل وعلا لنوح من يشهد لك فيقول امه محمد فيؤتى بكم فتشهدون ان نوح بلغ عن الله بلغ قومه ويقولون لكم كيف تشهدون علينا نحن اول الامم وانتم اخر الامم فيقولون جان نبينا من عند الله وجاء بكتاب من عند الله وأخبرنا ربنا أن نوح بلغكم أنه ونحن نشهد بهذا فهذا أيضا من الفضائل وكل ذلك لمن يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويتبعه أما إذا عرف وأنكر فيكون حاله أسوأ من حال غيره نعم ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن عطيه بن سعد العوفي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعوي حديث آخر قال ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا الحسين بن محمد المرودي قال حدثنا محصن بن عقبة اليمامي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 ويبعث الله سبعين ألف ملك في أيديهم عصي من نار يذدون الكفار عن حياظ الأنبياء هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة وتقدم وهذا يدل على أن الحوض في الموقف وليس بعد كما قاله من قاله من العلماء مستبعدين أن يكون في الموقف لأن الموقف حالة النيران من ورائه من جميع الجهات كيف يكون فيه حوض والنار حائلة من جهات الأخرى كل هذا ليس غريبا على قدرة الله جل وعلا لا أراد الله شيء ويصب فيه الميزاب من الجنة من فوق ليس مع النار من فوق فالجنة فوق الجنة في السماء السابعة والمؤمنون يذهبون إليها ولكنها ذهابهم من فوق جهنم وقد قيل إن قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أن الورود هو العبور على الصراط من فوقها وهذا قول كثير من العلماء ولكن فبالرجل رحمه الله يقول أكثر العلماء على أن الورود ليس هو العبور على الصراط وإنما هو الدخول فهل مثل المؤمنون يدخلوها قل لا يلزم ولكن ما يدخلونها ولهذا قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا فالمقصود أن الحوض يكون في الموقف بل كل حياض الأنبياء في الموقف وهذا هو المناسب لأن في الموقف يشتد الضمى والحاجة إلى الماء نعم. قال وتقدم ما رواه الترمذي والطبراني وغيرهما من حديث سعيد بن بشير عن قسادة عن الحسن عن ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضى وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لا أرجو أن أكون اكثرهم واردة ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد رواه اشعث بن عبد الملك عن الحسن مرسلا وهو أصح ورواه الطبراني أيضا من طريق خبيب بن سليمان عن سمرة, عن سمره بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر اصحابا وإني أرجو أن أكون يومئذ أكثر أكثرهم كلهم واردة أصحابا يعني أتباعا هذا يدلنا على أن الفاظ أصحابي في الحديث السابقه أنه يقصد به أتباعه من أمته وليس أصحابه الذين صحبوه نعم. قال كُلَّ كل رجل منهم يومئذ طائم على حوض ما الآن معه عصا يدعو من عرف من أمته ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم وقال ابن أبي الدنيا فعلي أيضا فعيدة زائدة أن لكل أمة سيما يعرفها نبيها يعني نبي الأمة فتكون يعني كل امه متميزه عن الاخرى نعم وقال ابن ابي الدنيا حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حزم بن ابي حزم قال سمعت الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقدتموني فانا فرضكم على الحوض وان لكل نبي حوضا قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا والذي نفسي بيده إني لا أرجو أن أكون أكثرهم تبعا وذكر تمام الحديث وهذا مرسل عن الحسن وهو حسن صححه يحيى ابن سعيد القطان وغيره هذا الرجاء قد حققه الله له جل وعلا فصار هو أكثر الأمم تابعا فأمته أكثر الأمم ولهذا أخبره الله جل وعلا بأن أمته نصفه للجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين أنه قال لأصحابه أترضون أن تكون ربع أهل الجنة يقول فكبرنا ثم قال ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا قال اترضون أن تكونوا شطر اهل الجنة فأهم الله أخبره بشيء لم يقع وانه سيقع ذلك أن أصحابه الذين صحبوه والذين آملوا به في حياته ليسوا كثيرون الكثرة وإنما الكثرة جاءت فيما بعد في دعوة الصحابة وقتالهم لما ادخلوا الامم بالقوة الذين ابوا ادخلوهم في دين الاسلام في دين الاسلام فالله جل وعلا وعد هذه وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون اتباعه نصف اهل الجنه وهذا عدد كبير جدا وقد جاء يقول انتم توفون سبعين أمة انتم خيرها وافضلها نعم. قال وقد أفتى شيخنا الحافظ يقول مثلا قوله سبعون ليس للتحديد وإنما هو للكثرة لأنه هكذا يقال مثل ما قال الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر يغفر الله لهم قولوا لو كنت أعلم أني إذا استغفرتهم سبعين مرة غفر لهم أخر استغفرت فالظاهر انه ليس يقصد تحديد سبعين مره وإنما يقصد كما في عادة العرب يكون السبعين للتكثير نعم قال وقد أفتى شيخنا الحافظ المزي بصحة هذا الحديث بهذه الطرق فصل إن قال قائل فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراب أو بعده فالجواب ان ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أجبارهم واعقابهم منذ فارقتهم فإن كان هؤلاء كفار فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكبوا على وجهه في النار قبل أن يجاوزه وقيل إن الصراط طريق ومعبر هذا إذا كانوا كفار سر هذا فيه دلالة أما إذا لم يكنوا كفار لا يكونوا فيه دلالة إذا دون عن الحوض، ثم قد يدخلون النار لأنه ثبت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار قوم من اهل التوحيد الذين يوحدون الله فهم يدخلونها وان كانوا موحدين بذنوب اقترفوها ويتفاوت بقاؤهم في النار يعني منهم من يبقى مدة طويلة ومنهم من لا يبقى طويل ثم الشفاعات التي تقع ايضا في هؤلاء لان المشرك والكافر لا يتنالهم شفاعة الشافعين كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين وإنما تنفى شفاعة الشافعين المؤمنين الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا هذا يعني دليل على أن الإنسان قد يذاد عن الحوض ولا يكون من اهل النار يعني ما النار الذين يبقون فيها أبدا وقد يكون من اهل النار مؤقتا ثم يخرج منها واهل النار كما هو معروف قسما قسم هم اصحاب النار الذين يلازمونها ابدا ولا يخرجون منها واو الى مثل ما قال جل وعلا يعرف المجرمون يومئذ بالسماء فيؤخذون بالنواصي والاقدام شنو اخذ بالنواصي والاقدام يمسك برأسه ورجليه ويلقى في النار هكذا يرمى اما الموحد يدخل النار مثل ما يدخل المجرم السجن على رجوله ما يصنع به هكذا لأنه له ميزه في ذلك وإن كانت دخول النار ليس سهلا ولكنه لا يصنع به كما يصنع بالمجرمين الكفرة ثم ما يكونون في الطبقات السفلة لأن النار دركات واحدة تحت الأخرى وكلما صارت تحت صار حرها أشد وعذابها أنكى وافظع ولهذا قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالدرك الأسفل هو أسفل شيء من ذلك فهي دركات فيل اصل الجنه فإن الجنه درجات فالدرج تذهب نحو العلو والدرك يذهب نحو السفل تحت فاهل التوحيد الذين يدخلون النار يكونوا في الطبقه العليا اعلى طبقه ان الطبقات الاخرى فهي للكافرين على حسب اجرامهم كلما كان اجرامه اكبر زيد في عذابه نعم وقيل ان الصراط طريق ومعبر الى الجنه فهو انما ينصب للمؤمنين والعصاة والفساق والظالمه تحفظهم عليه الكلاليب فمنهم المخدوش المسلم علل هي مكتوبه هكذا لا, لا, لا. قال تخطفهم عليه الكلاليب فمنهم المخدوش المسلم المخدوش ومنهم المسلم يعني أنه تمسك الكلاب ثم تترك فيسلم ومنهم ما تمسكه وتلقيه في النار سأل الله الله وكاليب مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم كلاليب مثل شوك السعدان ما يقول هل رأيتم السعدان إنها عشبة تنبت في نجد لها شوكة مفلطحة لها شوك معقف من جميع الجهاد غير أن كبرها لا يعلمه إلا الله نعم قال ومنهم من يأخذ الكلوب، فيهوي في النار على وجهه، وان كان المشار إليهم بالردة عصاة من المسلمين فيبعدوا حجبهم عن الحوض لا فيما وعليهم سيما الوضوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبعد حجبهم ما يبعد حجبهم لأنهم مخالفون ولم يتبعوا سنة المصطفى فيكون هذا جزاؤه من أول الأمر انهم لا يشربون من الحوض لأن الحوض لمن يتبع السنة ولهذا خص به الرسول صلى الله عليه وسلم قيل حوض, حوض النبي صلى الله عليه وسلم الاستبعاد لا وجه يا اهتيار قال لا سيما وعليهم سيما الوضوء وقد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما مسلما أو مسلما هم. قال ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما ما. فمثل هذا لا يحجب عن الحوض فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط هذا الكلام فيه نظر لأنه يحجب الحوض يدخل جهنم فكيف يحجب الله دخول جهنم أعظم من الحجب عن الحوض كونه يدخل النار ثم يخرج منها أعظم من كونه يحجب عن الحوض هذا القول ليس صحيح نعم قال فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا يك ح... يك يك خلاص.